الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجير غير ممنون قل أإنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أداة ذلك رب العالمين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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوَدٌّ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَذِبِينَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي النّهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء وهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآيات ما يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا مذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 فإن استكبروا فالذين عاد ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء أهتزت وربت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 والذين لا يؤمنون في أزانهم وقره وهو عليهم عما أولئك يناجون من مكان بعيد ولقد أَسِيلَ مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من نحيص لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن ألقنه رحمة منا من بعد ضرر أمسته لا يقول أن هذا لي لا يقول وما أظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَزَلَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ثم إن كان من عند الله ثم كفرت بمن أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم حتى يتبيان لهم أنه الحق